كتاب البيع وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو الإيجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملك العقد نظر إن عينه مع الممر تعلن أو وفه وقدر ناس الدنم وشرط بيع نقد بالنقد كما في بيع مطعول بما قد قعنا تقابض المجلس والحلول جد علم تماثل بجنس يتحد وإنما يعتبر التماثل حال كمال النسع وهو حاصل في لبن والتمر وهو ذر طب رخص في دون نصاب كالعنب واشرط لبيع ثمر أو زرع من قبل صيد الأكل سرط القطع بيع المبيع قبل قبض أبطل كالحيوان إذ بلحم قودل والبيعان بالخيار قبل أن يسترق عرفا وطوعا بالبدن ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين وإن بما يباع عيب يظهر من قبل قبض جائز للمشتري يرده فورا على المعتادي كقول من تباع سئ تباد باب السلم الشرط كونه منجزا وامن يقبض في المجلس ثائر الثمن وإن يكن في ذمه يبين قدراً ووصفاً دون ما يعين وفون ما أسلم فيه دينا حلولاً أو مؤجلاً لكنّا بأجل يعلم والوجدان عمّ وعندما يحل يؤمن العدم دون ثمار من صغيرة القرى معلوم مقدار بنعيار جرى والجنس والنوع كذا صفاته لأجلها تختلف القيمات وكونها مضبوطة أو صافلا مختلطا أو فيه نار دخلا عي لدى التأجيل موضع الأدى إن لم يوافقه مكان أقلا باب الرهن يجوج فيما بيعه زاج كما صحى بدين ثابت قد للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف بإذنه حين رضي وإنما يضمنه المرتهن إذا تعجى في الذي يؤتمن ينفك بالإبرى وفتح الرهن فذا إذا زال جميع الدين باب الحجر جميع من عليه سرعا يحجر صغير أو مجنون أو مبجر تصريفهم لنفسهم قد أبطل ومثلث قد زاد بينه على أمواله بحجر قاب بطلا تصريفه بكل ما تمولا لا ذنة والمرض المخوف إن مات فيه يوقف التصريف كما على سلس يزيد عنده على إجازة الوريث بعده والعبد لم يؤذن له في متجر يتبع بالتصريف للتحرر باب الصلح الصلح جائز مع الإقرار بعد خصومة بلا إنكار وهو ببعض المدعا في العين هبة أو براءة للدين وفي سواه بيع نوء جارة والدار للسكنة هي الإعارة بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره ووضع الجزع وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذ من مر وقدم بابك وجاز تأخير بإذن الشركة باب الحوالة شرط ربى المحيل والمحتال لزوم دينين استفاق المال جنسا وقدرا أجلا وتسرا بها عن الدين المحيل يبرى ذاب الضمان يضمن دو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلم كل كالإبراء والمضمون له صالب ضامنا ومن تأص له ويرجع الضامن بالإذن بما أبدا إذا أشهد حين سلما والدرك المضمون للرداءة يثمل والعيب ونقص الصنجة يصح درك بعد قبض للثمن و بالرضى صحب كفالة البدن في كل من حضوره التحق وكل جزء دونه لا يبقى وموضوع المسطول إن يعلمه قدر ذهاب وإياب مكتمل وإن يمت أو اختفى لا يغرمه وبطلت بسرط مال يلزمه باب الشركة تصح ممن جوزوا تصرفه واتحد المالان جنسا وصفه من نقد أو غير وخلط ينتفي تمييزه والإذن في التصرف والربح والخسر اعتبر تقسيمه بقدر مالي شركة بقيمه فسخ الشريك موجب إبطالة والموت والإغماء كالوكالة باب الحوالة شرط رضى المحيل والمحتال لزوم دينين اتفاق المال جنسا وقدرا أجلا وكثرا بها عن الدين المحيل يبرى باب الضمان يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما يعلمك الإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأص له ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلما باب الوكالة ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز به التوكل وجاز في المعلوم من وجه ولا يصح إقرار على من وكل ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذن وهو أمين وبتفريط ضمن يعزل بالعزل وإغماء وجن باب الإقرار وإنما يصح مع تكليفي طوعا ولو في مرض مخوفي والرشد إذ إقراره بالمال وصح الاستثناء باتصالي عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل ومن بمجهول أقر قبلا بيانه بكل ما تمولا باب العارية تفح إن وقتها أو أطلقا في عين انتفاعها مع البقى يضمنها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلف والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعر لساني فإن يعر وهلكت بين يديه يضمن هاثان ولم يرجع عليه باب الغصب يجب رده ولو بنقله وأرش نقصه وأجر مثله يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه أو مثلف لا يختلف وهو الذي فيه أجاز السلم وحصره بالوزن والكيل كما لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا وفي مقوم أقصى القيم من غصبه لتلف الذي غصب من نقد أرض تلف فيها غلب باب الشفعة تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء أرضه محتكره فهي كمنقول ولا مستأجرة يدفع مثل ثمن أو بذلي قيمتهم بيع ومهر مثلي إن أصدقت لكن على الفور خصوصي للشركة بقدر ملك الحصف باب القراض صح بإذن مالك للعامل في متجر عين نقد الحاصلي وأطلق التصريف أو فيما يعم وجوده لا كشر بنت وأم غير مقدر لمدة العمل كستة وإن يعلقه بطل معلوم جزء ربحه بينهما ويجبر الخسر بربح قد نمى ويملك العامل ربح حصته بالفسخ والنضوض مثل قسمته باب المساقات صحت على أشجار نخل أو عنب إذ وقتت بمدة فيها غلب تحفيل ريعه بجزء علما من ثمر لعامل وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر ومالك يحفظ أصلا كالشجر إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها عنه نهى خير البشر باب الإجارة شرطهما كبائع ومشتري بثيغة من مؤجر ومكتري صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اشترى في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت إن قدرت بمدة أو عملي قد علما وجمع ذين أبطلي تجوز بالحلول والتأجيل ومطلق الأجر على التعجيل تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيره والشرط في إجارة في الزمم تسليمها في مجلس كالسلمي وَيَضْمَنُ الْأَجِيرُ بِالْعُدْوَانِ وَيَدُهُ فِيهَا يَدُ اْتِمَانِ وَالْأَرْضُ إِنْ آجَرَهَا بِمَطْعَمِ أو غيره صحت ولو في الذِّمَم لا شرط جزء علما من ريعه لزارع ولا بقدر شبعه باب الجعالة صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهي بأن يشرط فيه ردود آبق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل باب إحياء المواد يجوز للمسلم إحيا ما قدر إذ لملك مسلم به أثر بما لإحياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب من قصد ومالك البئر أو العين بذل على المواشي للزروع ما فضل والمعدن الظاهر وهو الخارج جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القار وساقط الزروع والثماري باب الوقت صحته من مالك تبرع بكل عين جاز أن ينتفع بها مع البقى منجزا على موجود تنليكه تأهلا ووسط وآخر إن انقطع فهو إلى أقرب واقف رجع والشرط فيما عم نفي المعطية وشرف لا يكر التبع والتسوية والضد والتقديم والتأخر ناظره يعمره ويؤجر والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالأحرار باب الهبة ففح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة وقوله أعمرتك ما عشت أو عمرك أو أرقبتك وإنما يملكه المتهب بقبضه والإذن مما يهب ولا رجوع بعده إلا الأصول ترجع إذ ملك الفروع لا يزول باب اللقطة وأخذها للحر من مواكي أو طرق أو موضع الصلاة أفضل إذ خيانة قد أمنا ولا عليه أخذها تعينا يعرف منها الجنس والوعاء وقدرها والوصف والوكاء وحفظها في حرز مثل عرفا وإن يرد تمليك نزر عرفا بقدر طالب وغيره سنه وليتملك إن يريد تضمنه إن جاء صاحب وما لم يدني كالبقل باعه وإن شاء يطعمه مع غرمه وذو علاج للبقى كرتب يفعل فيه لليقى من بيعه رصبا أو التجثيف وحرموا لقصا من المخوف لملك حيوان منوع من أباه بل الذي لا يحتمي منه كشاه خيره بين أخذه مع العلس تبرعا أو إذن قاض بالثلف أو باعها وحفظ الأثمان أو أكلها ملتجما ضمانا ولم يجب إثراجها والملتقف الأوليين فيه تخيير فقط باب اللقيق للعدل أن يأخذ فسلا نبذا فرض كفاية وحضنه كذا وقوته من ماله بمن قضى لفقده أشهد ثم اقترضى عليه إذ يفقد بيت المال والقرض خذ منه لدى الكمال باب الوديعة ثن قبولها إذا ما أمنا خيانة إن لم يكن تعينا عليه حفظها بحرز المثل وهو أمين مودع في الأصل يقبل باليمين قول الرد لمودع للرد بعد الجهد وإنما يضمن بالتعدي والمطل في تخلية من بعدي صلى من غير عذر بيني وارتفعت بالموت والتجنني